حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جيتكم ببيلة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جيت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لَّوْنُ النَّاضِرِ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَشَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِئْهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا اين لنا لاجرا ان كننا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى ما ان تلقي وان ما ان كن نحن الملقين قال الق فلما القوا سحروا اعينا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تتلف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحر الساجدين